الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه الماده هاله واحد ما هو مجرايد البلاوي ربنا يمتلنا به دي جريده اسمها الله السوداني ده واحد حليق اهو ده وده يمكن دكتور انا ما اعرفه دكتور بيقولوا هتكون دكتور في الوركه ولا الكمونيه لانه الدكتور دي بيقول يعني جماعه بتوع عياده اول شيء كلمه دكتور ما ما, ما, ما تتخيل انه خلاص دكتور ممكن يكون في اي حاجه في العبال بتاعه العنابيب قبل كده انا بشاهد في التلفزيون في برنامج اسمه جريده المساء نديم جابوا لهم واحد راسلوه كم عنغرب قالت المذيعة هم يسرون عن ضيف البروف ولا الفلاني وكان قد حضر دكتوره انتقلناه والدكتوره بتاعته قال قالت كانت جنها دكتور يعني انا والله طبعا كنت حضرتها في العنجريب والله يا هادي دكتورتك وجاب له عنغريب وبيشرح لنا العنجريب الخفيف ده ده عنغريب الجرثيك ولا ما بعاد عنغريب العنجريب بتاع الجنازه عشان طبعا الجنازه رجولاته خفيفه والعنجريب الثقيل ده بتاع الجرثيك وبلاوي كثيره يا واد علمك جايين بقى على التلفزيون يا اخي انا هصل عنغريب الله يهديك انا هصل عنغريب فده انا ما عارفو ديكتور في جنو هديكون بتاع نغريب و هديكون بتاع زبالة و ادناه و اعلم انا ما عارفو الحسن اسمه محمد عبدالله الريع ده دخلا في موضوع ما يخصه يعني ما بيش يبخليه يتكلم في الموضوع ده يتكلم عن حديث النبوي الرسول اللي يتكلم فيه بوضوح و حسب يتكلم عن حديث الضبط وده ما عنده قضية ده يكون انشاء الناس يخدشوا فيه بس اعلى نبع سلام قرر لك وقال ليس تعمل عمل معيه وهو تلقى وين الضب انت ذاتك فعض اليوم فاني بقى سلم قال من قتل الضب بضربة واحدة كتبت له بيئة حسن اتكلم انا بقى سلم عن الضب وقال وامر بقتل الضب فاني بقى سلم الضبة الواحدة والعلة في ذلك الكلام ده في صيح مسلم في سنة الابي داود وفي مسند احمد العلة في ذلك في, في, في, في الحيوانات في قتل بعض الحشرات بتكون معللة بعيلة اللي يعرف أنه بها سلم لأنك انت ما بتعرف حاجة عن الضب انت بتعرف حاجة عن الضب غير التلاوث منه كده فعرف عنه حاجة عنه عمل شنوء بياكل شنوء ده اللي يتكلم في يوم نبيه الضب ده ما يتكلم فيه ولا في العقرب ولا في الديك ولا في الهدود إلا يتكلم عنه الله هنا مبتعرف تعالي يعني مثلا عشان أقرب لك المسافة الشريعة اللي تنهميها امرت بقتل الحشا بعض الحشرات وامرقت امرت بقتل بعض الطيور ومدحت بعض الطيور لاعتبارات علل النباهتله لما ترجع في سنن الترمذي النباهتله قال لا تسب الديك تلقى في الترمذي باب حديث نبوي عباده عباده باب النهي باب النهي عن سب الديك ليه هالديك الجلاده الجلاده ما دخل قال الديك والله صح قالها قال الديك مش بقول غلق اختار الديك عبال ساكت يعني قال لا تسب الديك سب ساي ما تسب لا تسب الديك فانه يغضكم للصلاه لانه قريب للصلاه كده صيحه الديك مش قاعد يصيح قريب للصلاه كده في نه ده كمان انهم مازالوا في القرى كده يمكن بيعتمدوا على الديك ذاته عشان الديك ده بيقدم جميل للاسلام الرسول نهى انك تسب ساكت وده حفظ الاسلام اكتر منهج بيحفظ الحقوق على الاسلام بس بيحفظ الحقوق مشنب لا ادم بيحفظ الحقوق حتى للحيوانات والطيور فقال لك ونهى عن قتل الهدهد في سنن ابي داود النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الهدهد الهدهد بالذات قال ما تقتله ليه النبي صلى الله عليه وسلم بين علل بين علل بقربه النبي صلى الله عليه وسلم وده بيان القران قال شوقاني والعلة في نهي نبي الله محمد عن قتل الهدهد لانه يمثل داعيه للتوحيد الهدهد ما بيشرك هسه الجيل بتاعه ده يدعو للشرك والله طيب بتاع الجمعين ده ونبي كان بيتكلم على وتفقد الطير فقال مالي لا ارى الهدهد ام كان من الغايبين الى ان قال ف فبكى تغير بعيد قال الهدهد فقال لسليمان احط بما لم تحط به وجئتك من سبين بنبي يقين اني وجدت لمرأة تملكه وهوثيت من كل شيء ولا عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزيّن لهم الشيطان العماله الهدوط الشرك ما قبله الهدوط هاتنا يجيبون لهم ذول تعريب أخير يجيبون لنا الهدوط نتفرج في ساعة في التلفزيون يجيبون لك بعباده دائل الشرك ايه هم يا أخينا يجيبون لنا يا ذول اطلع برأي أخير اطلع برأي أخير برأي يبقى يبقى ممكن. ما ممكن امه زي ما هي يا سلطان يا جماعه ما ممكن امه ما ممكن تتقدم زي ما نحكي الشيخ بتاع صوفيه ابدا المساعده للاخوان ممكنين قام كذا دي تقدم ممكن تكون في ديج وتكون في شريعه والبلد فيها جماعه طلاب مسلمين وحركات تعطلان معروف ممكن نبدا فالسابق هذا بنفس المستوى الذي نهنا بعلم فيه عن قتل الهدل بانه داعي التوحيد اضط ضايع للشخص انت قال رسول قالك انت ساحر ضي عليك العله ولانه ذاك هو تط قال ما يقتلوا ضايع التوحيد قال اكو تط لانه بعث لهم قال امروا بقتل الضب وقال اللي هو اللي بعث لهم يوم انلقي ابراهيم بالنار يوم انلقي ابراهيم بالنار كان الضب يلطخ في النار ذاك كنت ابراهيم يريد في النار ضبط طلع فينا عشان كذا قالوا كنت تط والله صح قالك قلت له انه ضايع عشان كده بقول لك طب قصي من رب الكلام ده مات كلام ده ابني ما بقى وما مقبوله سايب بتاع عرب ولا كده ده حديث ولا ابن حديث كان بينفخ في الناس داير جنن جنن التوحيد ده بدافع عن الضب ده الحريق ده الدكتور ده بتاع العندليب ولا بتاع شو ما اعرف قال قال في قوم سي سيطروا عليها وبنيات في داوود شو الملاوي الكلام ده قالوا في اغنيه فيوم سيطرت عليه امهات داوود مع انهم حلف تحتفوا ده مش حقه كان يجيب لغايه ابي داوود يشوفه نيته داوود العجابات وكده لغايه فين المشكله ده لو دخل في باب بتاع حديث نبوي قال و... وحكى اللي هو الزول ده الدكتور محمد عبد الله الريح قال وقال الدكتور محمد عبد الله الريح ده يعني خلاص بيكل فيه وحساس محمد حساس يعني النهار ده اللي هو قال ان, إن الضب من ارجل الكائنات الضب اللي قال الرسول خطب ده. ده قال ارجل الكائنات ايه ده ما بالك مال يعني اكثرها شجاعه وقال ان الدليل على على رجالته انه يخيف النساء اللائي يخفن الرجال سافل بس تقول سافل بس ده يقول سافل بس منحط انا ما اعرف ليه ما اعرف امثال هؤلاء لمصلحه من تكتب ويصرح هؤلاء لا ما كان قدام وانكر الحديثي نبات الله قال وعن الضف قال اقول بانه مظلوم لدرجه كبيره الظلموا منه قال وهو غير سام او موذي ولذلك قال هذا الخوف او الوهم الذي يعيش السودانيون تشاركون فيه الشعوب العربيه وبشكل خاص يشكل خوفا اشد بالنسبه للنساء ونفع ان يكون نفع والظالم كان خبره كان هو المقرر على على منهجنا ونفى ان يكون الرسول قد امر بقتل الضف والرسول امر ان تنفذ ذلك ممكن تكون عندك علم التحديث تقول حديث من غير الرسول ما قال وحتى بالقواعد معليه لكن ينفع كده تاخد واكتب له بدل يجوا يدوا كم جلده ويقول له ده ما شغلك وخليك مع اغنيات ابي داوود اكتب له كلامه ومشروب الجرايد ودي فتاوى على حساب الاسلام بتقرر تناقش قضايا في اصول الدليل لان قتل الضف اصغر الاصول الدين لان الذي امر بقتلي هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه وما تطعوا رسوله فخذوه ومعناه فانتظروا فيلا المشتاق وده واحد من ملايين يوجدون على الساحه المنبر ما بيتسع بقيه العسيله بخليها في الاسبوع القادم صلى الله على محمد وعلى